دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم, وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين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 لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُصْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَالِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ جعلناكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لنا نظر لنا نظر كيف تعملون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينة قال الذين لا يردون لقاء أنت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدل له من تلقائي نفسي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 ثم إلينا برجعكم فلنُنبئكم بما كنتم تعملون إنما مثَلُ الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعناق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 وَتَرَى هَقَمَهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أَنَائَكِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُونُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّا أَنَّا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 قد كنتم به تستعزنون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 إي يتبعون إلا الضل وإنهم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وَالنَّهار بَصِيرًا إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَنَذَآءُ سُبْحَانَهُ وَالْغَنِيٌّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَمَلًا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 سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذريه من قومه على خوف من في العون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تدو أهل قومك ما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا تو وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين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 قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبع ل سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في العون وجنوده بغي وعدو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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حتى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 اعبودون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرته ان اكون من المؤمنين وان اقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا فإنك إذا من الظالمين وإن يمسست الله بضر فلا كاسف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد فضله يصيب به من يجب وَقَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم فَمَنْ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْخَاتِمِ